لأنك تسمع الآن من يقول دي سنة هذا الحديث حديث ضعيف أو موضوع وهو لا يعرف أن يفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف والموضوع والمنقطع والمتواتر والآحاد إلى غير ذلك من أقسام الحديث الذي يعرفها الجهابذة النقاد. والصيارفة الأفذاذ من أئمة الحديث وعلمائه وإنما قلوا هذه القولة من باب التقليل والتحقير والتهوين من شأن السنة دي سنة مولانا يعني ليست قرآنا وهؤلاء الذين يقولون بأخذ القرآن فقط دون السنة ضيعوا القرآن قبل أن يضيعوا السنة